بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطائرين والسلام فعلان في أن الهدي لهو ثابت في مال الصبي أو أنه على وليه، وصل الكلام إلى الوجه الثاني من النصوص الخاصة. الرجل الثانية أو الواي الأولى؟ الرجل الأول. الأول هو الواي. عندي تعليق على ما اعتبرت معاوية من عمار. أنا ما دخلت على السؤال. لا. أول. ويمكن ان يقال.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 ذا كان وليه قادرا على ثمن الهادي يصدق عليه أنه واجد للمال ولو بلحاظ مال الولي وحين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 التصور الأوال أن الضمير يعود للصغار ليس لهم ما يذبحون كما فهمه صاحب المستمساك قد سره بقرينة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 ليس لهم ما يذبحون دال على ثبوت الارتكاز على كون الثمان في مال الصبي وجوابه عليه السلام بأنه حينئذن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 مشتمل على امضاء ذلك وحاز لا بد من لحظه وحش الدم ان يكون في الصغار حتى يكون له حتى يكون التزاحم بل يمكن لو أن يضرب عن الخبيث وعن لا إحنا فرضنا في مورد التزاحم يعني. خب يعني مثلا شو ما في لحظة واحدة لخب من الطرف يعني خب. مو الكلام في الذل كلام في ال في المال. الرواية في المال ناظر الشيخنا ليس لهم ما يذبحون يعني ما عنده أموال يشتري. طوف الأموال لكن الكذب قد يقول عنده أموال. هذا هو قل ففرض الرواية عندما قالت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 وهذا ما أشكل عليه صاحب المستمسك حينئذين بأن نعم نعم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 آيته أن الإمام أجاب عن هذا الفرض وهو فرض عدم وجود مال للصبي، قال بأن الولي يغذح عن الصغير سواء كان قادرا على الدخ عن نفسه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 تلك الروايه قالت ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه ولو ما قالت يذبح عنه ويصوم عن نفسه وهذه قالت اذا ليس لهم ما يذبحون يذبح عنهم فلا بد من تقييد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 فإن لم يمكنه فالفال يصوم إذن فالأمر بالصوم مقيد بعدم قدرة الولي على الذبح عن الصغير التصور الثاني في هذه الروايه أن يقال ليس لهم ما يذبحون مرجع الضمير للأولياء بقرينات الضمائر السابقة قال فإن لم يحسن أن يلبي، لبوا، لبوا يعني الأولياء عنه، ويطافوا يعني من قبل الأولياء به، ويصلى يعني الأولياء عنه، ثم قال ليس لهم يعني.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 ان على هذا التصور والله عن يعني اذا الولي ما عنده قدره ما عنده ما عنده للطرفين ما عنده أن يذبح عن نفسه عن قلنا ما عنده ما يكفي ما عنده ما يكفي للذبح عن الطرفين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 صغير ليس للكبار ما يذبحون لم يقل الإمام في الجواب إذن فليذبحوا من مال الصغار عدم تعرضه بهذا العدل قرينه على أن ثمن الهادي متعين في مال الولي لا يجوز استفاؤه من مال الصبي وهذا ما بنى عليه سيدنا قدس سروح في المعتماد ولكن قد يقال على المبنى الصحيح من ان احتمال القرينه الحاليه مما لا دافع له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 فمع احتمال القرينة الحالية لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات ان المتعين هو كون الثمان من مال ولي نعم. ثم أنه المتعارف على من أخذ المال الصغير وجعتوه قرينا. نعم. والحال أنه إذا حج به يذهبون بكل بالمال الذي يتقب شؤونه في حزوم بن فهذا متعارف أن يأخذ المال الهدي معه. فكيف تقولون أنه غير متعارف؟ متعارف في لبنان أنه يذهب.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 خب إذا كان المتعارف عندكم هذا لا لا, لا لا لا عشاق في لبنان هذه قضية عامة كثيرة قضية من يحج من يحج بقضية هذا جاري يعني في كل مكان أن نص أن نص أخذوه في معهم في الحاج لا يأخذون معه أمواله الخاصة لأن أنتم لا تفرقون بين الأمور أقول لا لا يأخذون أمواله الخاصة يأخذون الأموال تكليف الحاج مصاريف الحاج يأخذون ليس كل الأموال وفاقوا بينهما هو، ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> على طبق ما تفهموا خب فالوجه الثاني للاستدلال أن يستدل بالذيل وهو قوله وإن قتل صيدا فعلى أبيه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 أولويات فمن يصدقها يتم عنده الاستدلال. الوجه الثالث. عترة إسحاق بن عمار. باب سبعة عشر.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 عن انفسكم <تصفيق> فقد يقال ظاهرها ثبوت الهدي في مال الولي واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم وهنا ملاحظات الأولى إن عنوان الغلمان فما يطلق على الأبناء فإنه يطلق على العبيد وبالتالي الروايه مجملة لاحتمال أن المقصود بغلمان لنا هم العبيد. لا. لا. ما ليه؟ اطلاق لغني باب يسمع وليه الظلمان يسمع اثنين سيد شيخنا لإطلاق فرق العبيد لا لا لا لا لا لا لا لا المراد الاستعنالي الشكل أنت مراد شك في المراد الاستعمالي هل المراد الاستعمالي من العبد المملوك او المراد الاستعمالي من الولد ليس لك. الكلام في المراد الجدي حتى حتى الاثناء الشك في اصل المراد الاستعمالي يعني لا يطلق المن على الصبي على الصبيان اقول يحتمل ان المراد الاستعمالي منه هو الصبيان يحتمل أن المراد الاستعمالي منه هو العديد قبل إطلاق نثبت الاثنين شك في المراد الاستعمالي كيف تنسكون بالإطلاق إطلاق مو مرحلة المراد الجدي شيخنا أول يثبت المراد الاستعمالي شنه ثم يتمسك بإطلاق أما إذا شكوا في أصل المراد الاستعمالي مثلا الشارع عندنا يقول أنه فلان عليه مثلا نترض الشارع عندما يقول خذ مالا ناصد اينما وجدته وادفع الينا الخمس الخمس في روايات الشارع استعملت في الخمس الاصطلاحي وهو الذي ينقسم الى سهم الامام وسهم السابع واستعملت في الصدقه خمس المال يعني صدقة اذا شككنا في اصل المراد الاستعمال الشارع عندما استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى واستعملوه في هذا المعنى هل نتمسك بالاطلاق كلام الشك في اصل المراد الاستعمالي نعم لو احرضنا المراد الاستعمالي ان مراده بالهمس هنا جنو همس الاصطلاحي فشككنا ان الماءونه او بعد الماءونه نقول مقتضى الاطلاق هو فاذا حصل الشك في اصل المراد الاستعمالي لا مجال للعمل بالاطلاق طيب هذا اسلوب تيار في كل الاطلاقات إذا أصغلوا شخ في المراد الاستعمالي نعم وهذا مذكور هو الفقر larger إذا أشغلوا في أفضل المراد الاستعمالي نعم أما إذا أشغلوا في المراد الجديد هل أشغلوا في المراد الجديد بعد القرار عن المراد الاستعمالي فوجهوا فقط بإطلاق肚 يمانع من ع لنا هذا الإشكال الأول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 أن المعمور بالاحجاج هو الولي ومن شؤون احتجه أمره فإن الامر من شؤون احتجه إلى أن تحين يصح صح بالرواية بالروايه على ثبوت هدي الصبي في مال ولي الملاحظه الثالثه فقط ان قوله واذبحوا عنهم غايه مدلوله ان وظيفه الولي الذبح عن الصبي فهي في مقام بيان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 أو مال الولي من هذه النصوص المرجع السيد أخوي، فالمرجع هو مقتضى قاعدة التي ذكرناها فيما ما سبق والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في الكفارات